Bismillahi r rahim Wassallallahu taala harasidina wa Muhammadin wa Ali wa Sali wa Salam Rasulima. Allahu sall wa salli wa barik Muhammadin wa Ali wa Sali wa kriblohu alaihi salatu wa sallam. Bi asan abadan. Waini ahoizha bika dhryjataha minal shaitaan rrajim Rabbi ahoosu bika minhama zaita shaitatin Wa ahoosu bika labai yhderun Bismillahirrahmanirrahim Alla humm biha qwahti allahi tajala ala kareem Salli wa sallim wa barikhala seyyidina Wa maulana muhammad ala wa sahbihi wa farrihhu abadan Bihasehi al-muqadamati wa dakhil srura halehi sallallahu ta'ala halehi wa sallama Bihaha abadan Wanfah bihaha kulla man ahabbaha Wa kulla wanhtana bihaha وَقُلَ مَنْ هَتَنَا بِهَا أَوْ أَحَانَهُ لَا تَحْسِيدِهَا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول حبود الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول حبود الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم خادر الأمان الحمد لله على الكتاب مها شفيع الحمصي العتاب سيدنا محمد خير الوراء من قاد لي خدمته والصرا ثم صلاه الله والسلام هل الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم هند التي تسكن لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي هن الاهادي والاسا وجنتي وآله وسهبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هسا وقصده خدمة تخر حين النبي بها كما تبر نويت من ثلحام خدمة تسر مشفان به ما هسر خضرمت من رب البرا يا خدمة لمن بجاهي كفاني صدمة آمدوها لا خروج من درر وكل سوء إن وانا إن وغارر أشكره شكرا يجر سيدا بسرين ولا يجرو نهوي كيدا حمدا وشكران لا سما أبرورا رب البارا وسأ سخرورا فقمت نازما لس المقدمة مسليا بها لا من قدمه رجيم كوني خدي من أصناب وعن أفوس بالمقر الأصنا ملتمسا من مالكه أن ينفحا بها الذي يريد أن ينتفحا جهالها الله بجاه المصطفى صلى الله عليه بسلام يستفى نصم المباركا يقل حسابا كما الذي كابدني حسابا أرجوسة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كهاجل للراغب قد انصرفت للمراد خائلا فسر مدا تفائي باية أو خائلا إن الله وملائكته يسلون حلى النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتطليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك هبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما هلأ أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا, ربنا يا, ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نسليهلا سيدنا من البرية هلا محمد وأن سلمها له يا باقيا أبقى سرمدا له فسرمدا سلي وسلم يا كريم هني عليه وتأخذ لي ما أروم سلي عليه في جميع لالي ما سلام واسعب سؤالي سلي عليه في جميع السحابي ما سلام واتوده اللهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة معفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة معفرة تعسمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة معفرة لهم تقود الحسنة يلا وسل أبدا وسلما هلا نبي سبقه قد هلما سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل يا من به استعاس خير الأنبياء من اللعين الحب شر الأخبياء سلِّ بتسلي منها النبي والآل والسهب وسنمح فيه يا من من الناس معنها سمت خير الوراء وشأنه هزمت سلِّ وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسلي يا رحمن بالتسليم هل الذي به سداته لي سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمال يا أمرا خير الوراب الحسب له كما هزمته بها والحسب له سلي عليه والترسلم كل في الهال وساب يا رحيم بالسلام هل الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والسهب من جاد بالمال يا خير منسل وقى بعصب له وخير منسل هبى ببسم له سل بتزليم نرى من فاقى في خلقه وخلقه اتفاقى سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال كما بكسته من الشيطان ونور القلوب كالوطن وفيه باركت وفي السحاب والهي ومترسب ونصر علينا بركات البسمة واتغنينا عن غصوت بعسبلا ونصر علينا بركات الفاتحة وجعلنا آلاء عسب والتحننا بكمها المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام والتكفنا بألف التعوذ ما يستهاز منه يا محوثي والتكفنا بحينه كل الحين وكل ما لم ترده لي يا مهين والتكفنا بواوه كل أود والتغننا حن جالبات لقود والتكفنا بالذال كل ذل وهن حرام أغننا بحل والتغننا بالله حن سواه مع كل ما لوجهه نواه وببقية الهروف أبلنا فدلا به يغبتنا من خبلنا وهب لنا بعقباء البصملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وغرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا هما هسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عسيان ونوير مالفي وهب لنا باللام لطفاً عاجلا مع البشارات ولطفاً عاجلا قد قدت لي بالألف نيل المقامات الهلاب الطي فسل سرمداً بتخليم بلا نهاية حلا نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحاب عني واستجيب سؤالي بغرمة العسبلة المنيها سلها لمن جاب الشريحة سيدنا محمد وسلم والعال والصحاب وكل مسلم والتغنني حان التهو الذات يا واحدا في وسيء والذات وفي فحاله وجد بعسمه لي من الدر وكل وسمه بغرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سلِّ وسلم سرمدًا يا الله حلا نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسعبه يا من له مآل وليا فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مسرك والتنني بها كذاهاتي والتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات وجه لها بركات يا من بيستصت من ابليس وكل شيء قد هوا تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا حالي أنحا ولد ووالدي أذهب لغير جهتي الشيطانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الألفي في التعوزي خلد لي الحسمة يا محاوزي بحرمة الحين تجاوس أبدا حمان يلوز بي حيث عبدا بحرمة الواوي إلي وجهه ما أرمت منك كرما متجها بحرمة ذلك أذل كل من يسهو بشري من أبناء الزمن بالباء ولا منهب له بركة ولا يلين باقيا بتركه ولا يهب بالهاء أنفاقه باد خير رسوخ الميم كل من لعن من قصد نهوي وتكن لي وارتهن وترد بها قنوني كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد واسهبا كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولا غير يلعين حيث رام درن ولا تنلهمين المرام وب الشقا وتدرد الشيطان لغير ما ملته او تانا يسوقه معيسا من الحفيظ ولا ينحوني بكيد نو لفيس بتاه وجتوافو الى خير جاتي آفيسا بإلا بال في الشيطان أسحب مكره لسبه يا من اديم الذكره بنون يرددن لنهره جميعا ما عاز من قيد وكُن لي أسميع بالي في الرجيم أسحب درّا جاء به له وزات شرّا بلا مهله له الملامات سريفي والتكفيني وفادي هرفي برائي رُدَّله ما خسدا فيا من الذرّ رعي سرّ صدا بجيمه جسم الجميل لما يسون ومن لم يهبدا بيعه يسوقه لغيره الواحد الخير موت الخير بميمه ما انتهى له يا خيره ولي يسوق سوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي وسلم سرمدا حل النبي سيد كل اقرب والنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك وواجه الشيطان والمكائد لغير نوي لا تسخ لي كيدا ولا تكفني ولا تسق فاسدا أو مفسدا، وليكن في حركات سلمدا، والسكنات وياتي همدا، ويسالهين من جنابي، يا من له شكر الذات نابي، وتقني ما سأني بالحسب له، وليكن مبشرا بالبسم بالباء أهجوبة لكل ندب سبقى وليهب بالسين سرا عظمى يا مغني أنحن كل من تسمى وليهب بالميم محوما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي كرام الأهد بالي في الله الكريم الملتحد وليهب بالله ما ينهب لطفيني منك جميل ليني ما أنثر فيني واليهب بالهئ الجميل يا من لما علمت الدليل استؤمن بالي في الرحمن لي إجابة هب يا بديهان جاد بالنجابة واليهب بلا ميل سانا صدق وخذ لي أبدا هسانا واليهب الرائي غدوانا يدوم من غير صغط وعنائي يا قديم وليهب الحائق حفظا بارها يا من لبابه أتيت بارها وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومدليك بالألف المتلوب يا واحدا لين للخلوب وليهب بالنون نورا يستعو ومن كنفا بردا لا يقته وليهب في الرحيم اكرام سي الحب وسي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والرعي وخدل الغردا وليهب بهايه هباء مغن يولي من يشتباء وليهب بيائه يسراً بلا حسر وكل يشكراً واقبلا وليهب بميمه محوى الغيوب جمعه طياً وعلمًا بالغيوب يا ربنا سلِّ وسلِّم سرمدا حال النبي ورسول أحمدا وآله وسهبه والأنبياء والمرسلين وتكن لي ربيا وجه الحق وجهك الكريم يا واهب حسمة والتكريم هروب النظام خير بركات وسكنات شكرمان وهركات يا ربنا يا سل أراضي والسماء سلي دوام من ما تسلم السماء هذا الذي قدمته ما السماء سيدنا محمد منا واله وصابه ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حدو لسوى جنابي يا من له حمد يدعي تنابي وانصر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا سارفا قتلي قبل نادم يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوه الماضية جعلتها خير مساء راديا سلي بتسليم بلا انتهاء نبي ليس اللهاء سيدنا محمد والعالي وسعبه في الحال والمال وجه القلامي ومدادي للإله وللرسولي جنة هم كل الله وجه الكتابتي كالأعمالي الصالحات ليأخذ آمالي وكل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وكل بجاه المستفى حروفي من آذم البرور والمهروفي وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من معنوات اللوم وخلد التبشير والتامين لي أبدا مع رضا آمينا يا, يا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل سلاة بسلام سرمدا حلى الذي سميته محمدا واله وسابه ذي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربنا هو مدار حال الذي سميته بأحمد والآل والصّابِ وكل مستقيم يا من به هد السراءات المستقيم وصل يا رب له المحامد حال معز من سماه حامد وآلِه وصَابِه الدُّولِ يا كافي الإشراك والتبديل وسلم عليه وجه النوام باب الرضا ما ايادك العظام سل وسلم يا حميد هل الذي سماته محمود والي وسابه الاطباع يا واهب الحب مع الطباع وسل يا فرد لو توحيد هل الذي اسماته اهيد والي ما ساب المهتدين يا من به لياواب تخير الدين وسلّم عليه يا كريم وخذ إلي كل ما أروم وسلّم يا رشيد حال الذي به بدع ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قتله التوحيد وعليه وسبه السادات يا من له هبادرة ما داتي سلي وسلم واهب الصماحي هلا مهزما من سماه ماحي واله وسابه الكماتي الصالحين الكرم الهماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إلى ردهه أبادر هلا مهزما حاشر والآل والسهب الذين باشروا سيد سلح على الحاقب وهوتاه ما سلامك وسر جاها على محسمن صماء الحاشر والآل والسهب الذين باشروا سلح على الحاقب وهوتاه ما سلامك وسر جاها وآله وسهبه الأجل يا من به أريتني الأدلة سل على خير الوراء يا سينا ما سلامك وسد تحسينا وله وسابه الأئمة يا من يزهذه لغير غمة وسل من يا قاهر على مهزم سمعه تاهر وله وسابه الرجال يا من حما كلهان الأوجال سل وسل من يا مقدر يا من الى مرداتي ابتدر هل الذي سماته موتهر ولا للسحب الذين مهرو وسل يمها سلام طيب هل الذي سميت بتيب ولا للساب ذي المناخ يا خير من نودي بالطراق بي سل وسلم يا هل الذي سميته بسيدي ولا لوسابن جو ملغير يا من هداني لفعال الخير صلي وسلم يا جميل يا من يفي منك اليالمامول هل الذي سماته رسول كما به منك اتاني سول وله وسابه والتجعل ظن اسم أكبر سلِّ وسلِّمَنَّ يا وليّ حلَ الذي إسماته نبي وآله وسهبه الأقياس يا من ينوير به قياسي سلِّ وسلِّمَنَّ يا ثنِّعم حلَ المسمى برسول الرحمة وآله وسهبه الأخيار يا من هداني بالأغيار سلِّ وسلِّمَنَّ يا ذا حَلَّ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْمُحْتَرَمِ وَلَا الْعَلِيَ وَلَا الصَّابِئَ الْنُّورِ يَا مَنْ همان يا يَا نِتْجْنِيرِ وَسَلِيَمٌ وَسَلِيَمٌ يَا نَافِعُ يَا مَنْ تَفِيهِ مِنْكَ الْمَنَافِعُ هَلَّذَاذِهِ سَمِيْتَهُ بِقَيِّمِ وَلَا الْعَلِيَ وَلَا الصَّابِئَ يَا مَالِكَ الْطَّابُودِ سلّي على ندب سماه جامع ولا والأساب للمجد وسلّي من يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سلّي على ندب سماه مقتفي واله وسابه الشموس يا باقيا باقي عن الرموس وسلّي من عليه في الجميع يا خير هذا ناف إسميه سلي وسلم يا منيل لا هل الذي سمعته مخفي واله وسابه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سلي وسلم خير هذا راعي هل رسول منك بالملائمه والعلماء سابه اهباب يا من ينبي حان الاسباب صلي وسلم يا منير الراه هلا نبيك رسول الله وله وصحبه ذي الهدى يا من هما كل وخلبي اهدا صلي وسلم يا انيس العامل هل الذي سميت بكامل وله وصحبه يسر ومني يتقبل الهمل سلِّ وسلِّ من على إكليل حبيبك المقدم الخليل واله وسابه الأسود يا حاسما من درر الحسود سلِّ على ندبٍ به تكسر أجري وبشري ذلك المدسر يا من به أصلحت لي ما خد فسد مؤيساً من يا آسيداً هصد، وسلّم عليه في الآل الكرام، وسبياً من يجود بالمرام، سلي وسلّم يا مجمل هل الذي سماه المزمله، وعليه وسبي المؤاسبين، وفرهن بالنظم ذا المقربين، سلي وسلّم يا علاه. هل الذي سمعت حب الله وآله وصابه في كلهين وإنك أجهلني صرور الصالحين سل بتسليم هلي الله حل المسمع بأبي بالله سل بتسليم هلي الله حل المسمع بأبي بالله وآله وصابه المفضلين وأبداً ببشر المبجلين سلِّ وسلم يا إلهي هل المسمى بسفي الله والعال والأسهاب أعزل بر وهل نشكر واسكر النسر سلِّ وسلم يا إلهي هل المسمى بنجي الله والعال والأسهاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خيروال سلِّ وسلِّمًا يا إلهي على المسمى بكليم الله وله وسابه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم سلِّ على خاتم كل الأنبياء وهاتم الرسل ترن ربياء وله وسابه وسلِّم يا من يوجه لغير ألم سل وسلم يا مقيت możني حال الذي سميته بمحي وله وسابه للسبق يا محي من الشئته وتبقي سل وسلم يا عفاس ينجي حال الذي سميته بمنجي وله وسابه الأبطال يا ما هي الكسل والمتال سلي على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر واله وسابه ذوي البروح يا من توكلت عليه في الشراح سلي على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وسابه واسكر لديك النظام سل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وسابه وتتقبل النظام سل وسلم يا نثير حل الذي سماته منصور واله وساب الأمثار يا حافس المدن والأمثار سل وسلم يا منير الرحمة حَرَّ الْمُصَمَّى بِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَالْهِ وَسَابِي الْمُهَاجِرِينَ سرور سُرُورَ الشَّاكِرِينَ سَلِّهَا لَأَنَّ دِبْنَ أَنَارَ تَجَيْبَهُ مُسَلِّمًا وَهُوَ نَبِيُّ التَّوْبَةِ وَلَا لِوَلَّا سَابِبِ يَا وَاهِبَ الْفَلَهِ وَالْأَسْرَارِ سَلِّهَا لَأَنَّهُ قبل عليكم حق ساريس مسلما وآله وآثب ودلبي هلا سوا إلا سل به صل صلاه ما تسليم هل الذي اسماته مهلوم وآله وآثبه وبلغ نسم إليه خالصا يبلغ يا من له الايام والشهور سلي على من اسمو شهير وسلمن فِي فيال الكرام وصابه يا من خيور كترام يا باقيا كونك لي اشاهد صلي على ند سمعه شاهد وله وساب الاعلام بانفال اكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صلي من وسلما وامنا افاق يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مشهود وعليه وصحبه وسلم واشرح بغته صدر من ذهلما اليك تبت توبه نصوحه وجعل لساني في يا من له الجمال وتبشير صلي على من اسمه بشير واله وصابه وسلم وحل بجاهه رضاك خلمين يا من إلي من كتات البشر صلي على من اسمه مبشر واله وصابه ما صلام وحل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نظور صلي على من اسمه نذير واله وسابي وسلم وشتوالي في سرور الهلماء يا ماني هنبي عداك ينظر صلي على ماهن سماه منصر واله وسابي وسلم يا من أماني حاسفا أنسلم يا من فادي به نور صلي على بدر نور والآل والسعب وسلم سر يا من يوجه لغيري كمدى يا حاسم كل من استدراج سلي بتسلي منها للصراج واله وسابي وبشري بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك اليرباه سلي على من اسمه مسباه والآل والسعب وسلم والتجد ليا بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لتقى هدا صلي على هاد ثماته هدا ورا الوساد وسلم بدا وبشرن بمن تهبدا صلي بتهليمك يا قوي هل الذي سماته مهدي والي ما سا بالحيرا وبشرا بالحشرة المبشرة يا من به كل يتي تنور سلي الله من اسمه منير وله وساب وسلما وشرب بتاليث سدورة الهلام سلي وسلم يا مجيب الدعاء هل الذي سمته بدعاء وله واذكرها اذ يذكرها ملئ يا من به لم ينفني حدو صل من اسمه مدو والال والصحاب للاستفاه ما سلام بامان يستفاه يا من يجيئني به الحبيب صل على من اسمه مجيب وله وصحبه وسلم واكفس بتاليف شُكُوكَ العلماء يا من به لانخاد الامجاد صل على من اسمه مجاد وله وساب ما سلام وهم بتاليف العناء والملام وصليا وسلم يا حي هلا كريم اسمه حفي ولا لوسابذ يا من به لم ينهى حدوث سلي الله من اسمه موفو ولا لواصب ذي يا من به لم تنهى جنايا وصل من عليه وقبل شكره والتمي عن جالبات المكري يا من به ينخادل المرضي سلي الله من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والساب وعاصم شري من صرام وسليا وسلما يا قوي حال الذي سماته حق قوي والساب ذوي القتال يا عاصم كل من القتال يا من به ينحون يتأمين سلي على من اسمه أمين وسلمن بالحسب واتحل قد بكشفا يري الغيوب دون حد يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا ولا اصحاب والتسلم به فتح الغيوب قلمي سل وسلم يا اريم هل الذي سماته كريم ولا لا ولا سبيلا الصبر يا مغني عن علم وصبري يا من به ينجد الكرام سلي الله من سموه الكرام وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم ردا كما جماعة وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم ردا كما بلا هدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقابله تمكين سلي على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أسابه في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهني الفتون سلي على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تهليم يا كرمان كونك ليبين سلح على من اسمه مبين والآل والسهبث بالثيانة ما سلام وكف إخيانة يا رافحا لديك يسكو حمل سلح على من اسمه مؤمل يا رافحا لديك يسكو حمل سلي على من اسمه مؤمل والعالي والسابي ذوي التورع ما سلام والتخلط أمره يا من إلي الحاج والوصول سلي على من اسمه وسول واله وسابه وسلم وبيتوالي ثجل والنظلم يا من به حول لنا وقوة سلي على من اسمه ذو قوة وسلما في العلوسة بمها وفي توالي في المخامات جمها جم يا باقيا ليتقود رحمة سلّي بتسليم على ذي حرمة يا باقيا ليتقود الرحمة سلّي بتسليم على ذي حرمة والعلوسة ذوي الحطاء وكالكالي نوير بلا غتاء يا خير منزل ألا إسكانا سلي على المختار المكان ولا عليه ولا سابه كما ببعسي جعوت الظلم يا خير راسق وخير من يطاع سلي على حز الحز الفد المطاع وعليه وسابه وبي قلب من تعلمه يا من يحس كل مؤمن يطيع صل من على هذا المطيع يا من يحز كل مؤمن يطيع صل بتكليم على هذا المطيع واله وسابه الاخوان وسقل غيره كل ذي عدوان صل على قدم صدق الرحمه بشرى وسلم يا مديما النعمه ولا لولا آل ساب وجه المكسيب أفضل توثيق وغير أكس صل على غوث وغيس وغياس وسل من يا من محى بالابرياس والعلي والسابس بالمنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدية الإله والحروة الوسقى سراءة الله ونحمة الله وسلم سرمدان ولا لوالساب وسأ يهمد وقِت جميع المسلمين يحفز ومن يقبل فكرة ما لفيز أو سلسلة ما يكليها المقيم محمد وهو السراء المستقيم ولا لوالساب وخلد عسم كل يأتي يا من كفاني صدمة سل وسلمنا هل الذي تذكر الله والعال والسعب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر سلِّ وسلم أن يا إلهي حلَ الذي سمَّيت سيف الله والعال والسعب وكل سالم يا من كفاني بك كل زالم سلِّ وسلم أن يا إلهي حلَ الذي سمَّيت إسب الله والعالي والسابي سوي الردوان يا مغنيا أغناها للهدوان يا خير من ناجا ومن يراقب سلها لا نجم منير ثاقب وعاله وسابه ما سلام وللجنان ليبخير الكلام لوجهك الكريم يا الجنان ذكرك بالقرآن تيب جنان وسليا على الذي حاصد تباد المستفأ والمنتقع والمجباد وسلما ولالي والصحاب وبسخائي أعدل السحاب وبيبشر كلها من وسنا من يريد من تعالى هنسنا وبكتاب يا ربي ربي سلح لوجه الرب وبكلامه وبالإشارة إذ مريدا يتلب الإنارة يا من يقود ليما أختار سلح على من ثمه المختار وسلح في آله وسهبه وقت يجهل من منير الله به يا من به يجيءني سني سلح على نور هو الأمي والعالي والصاب سو الهودي ما سلام من ولد يا من به تنقاد للاجور صلي على من اسمه أجير ما سلامك يا الهي مهما سهابه يا من دعى اسمها يا من له التسبيح والكبار صلي على من اسمه جبار مها سلام بجميع الالي والثاب في الحال وفي المال صلات الحرس العظيم الأكرم على ابي القاسم ذي التكرم واله وساب ما سلام كما به ما دلال والسلام صلات من وهب لي تفيما على ابي الصيد ابراهيم ما سلامه دليل الكرام وسابه كما بمنلت المرام سلاة من يجود لي بطيب هلا أبي فخر الكرام الطيب ما سلامي بأهلي الكرام وسابه كما تلا بلا انصرام سلاة باق كان لي بتاهري هلا أبي نور البراية التاهري واله وسابه بلا ما سلام جالب ما اجتهب أسك سلام يسِل براعي الأنفع حل النبي سل والمشفعي وله وسابه كما مه به أسايس الجمال فما سل وسل من يعرفهم حل الذي سماتوا شفيهم والآل والأساب وجه الكلب هبادة لك غيرك لي وصليا وسلم يا مؤمن هل الذي سماته مهيمن وله وسابح الاحيان يا من حماني عن الأحيان الاحيان على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاه تسلحه ما سلام وجميع ال والسابي في الحال والمال يا قائدا له مخجل التصدق سلي وسلم هل المصدق وعليه وسابي يا من يكف كفى ابتهاج صنع داعي والأكف سلي وسلم يا إلى العالمين هل النبي سيد كل المرسلين ولا والساب وهب لي شكرا يا من كفا ابتهاج داعي والمكره يا من يباهي بالكرام المرتقين سلي على الماهي إمام المتقين وعليه وسابه وسلم وإنك أجهلني سرور الخلما يا باقيا يقود لي تحسينا سل سلي بدخل من هلا يسينا وعليه وسابه وقود لي هجاء وجدلي. لي سَلِّ من مَنْ قَادِ لِلْأَهْلِينَ الْقَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَّلِينَ وَسَلِّ مَنْ حَلَيْهِ فِي الْآلِ وَفِي أَصْحَابِهِ يَا مَنْ يَسُؤُونُ هَيَّ فِي سَلِّ وَسَلِّ مَنْ يَا رَحْمَانُ هَلَى خَلِيْلِكَ وَمَنْ مَا مَانُ مِنْ آلِهِ وَسَعْبِهِ وَاسْكُرْنِي لَدَى الْ سلا تؤذى الحرش العظيم من البر هلا شفيع في البر يا بري ما سلامي وله ما سابي كما المسايا جمهال أسك سلامي متحف بالبر هل النبي خير الورى المبر وله وسابه كما ذهب بدرري وله ما سرتي وهب سلح على الوجيه والنسيح وسلمن منسل الفسيح واله وسابه وابلي كوني حبيب الصالحين قبلي سلح على الناتح والوكيل وسلمن يا وهب التوكيل واله وسابه وحبص بياب ذكرا حكيما منك سارح بياب صله لا من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسل من يا خير رفيق حالا مقرب اشتماته شفيق والآل والصحب آل الأربى يا باقيا حسمتني من ودبي يا واي علما علم الجلادجنة سلي على الندب مقيم السنة والهي وسابي وسلم يا من يبهي بخيار الهلماء سلي بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والعالي والسابي ذوي التعبدي يا حاسفا كل جوان وكبد سلي وسلم قائما بالقسط هلا إمام من رسل روح القسط وله مع جميع السهب يا واسع الوسال بالرحب صلي على البالغ روح الحق ما سلام من قائد للحق واله وسابه ومجميع ما سأني فيك الكلي أن سميا صلي على المبلغ المفصول الواسل الشافي وسيد تحسيلي وسلما عليه في الآل العظام وسابه واسكر به هذا النظام ويسر التاة والكرامة به وللناس مخد يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسهبي بالعلماء ملك يا قدوس يا حسيس سل على من اسمه حسيس وسل من وآله والسعب يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي سل على أفضل هيد مهتدي وفادل وسل في الآل والسعب في الحال وفي المآل صل وصل من يا فتاه حال الذي سماه مفتاه وعلي وسابه والترني ما سيت في دارني دون دارني صلي حال من اسمه مفضل وفاته ما سلام يفضل وعلي وسابه وفضل كل يأتي المفضل صلي المختار خير الناس يا خير من أردي بالجناس ولا والأسعب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم سل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسل من حليه في الآل الشراف وسابه يا من يباهي بالضراف سل وسلم خالق الأسمان حال النبي علم لي ما ني والي وسابي ودخلني بما تهبه وصعيد أدخلني يا من له أركنا ذا يقيني حال النبي حال من اليقيني سل وسلم بجميع لالي وسابه في الحال والمال سل ما تسلم ذا الميراتي حال النبي دلائل الخيراتي وعليه وسابيه سوي الحمل وحلبه استنث ما أفدل حمل سل على مسحين للعسنات ما سلام جالب لعسنات وعليه وسابيه خير الأمم ولا توجه لجهة الغمم سل على نور جميع النيرات وهلم الهدى مرات وسل من عليه في الآلمات سابه ولي من الخير جماعة سل بتفلي من حل السفوه هن جملة الزلات النفوه وله وسابه ونويري صحيفتي وتتقبل صوري وله وسابه ونويري صحيفتي وتتقبل صوري سل حالات السبق والبراءة في كل خير صاحب الشفاه Waalihi wa sahib al salam ya man kafa an nukra kal malami ya khair munsil lahu sabil wa hamal wa talbi sanasma hamal salli ala musahin lil sanat ma salamin jalibin al sanat walehi wa sahibi umam ولا توجه لجهتي الغمم سل على نور جميح النيرات وعالم الهدى مقيل الهسرات وسل من عليه في الآلمها سهابه ولي من الخير جمه سل بتسليم من السفوح حن جملة الزلات ذي النفوح واله وسابه ونويره سحيفتي وتتقبل صوري سلّي حلاس الصبق والبراء في كل خير سائب الشفاة واله وساب بالسلام يا من كفان النكرك كالملام يا خير منسر له مقام حال النبي سائب المقام سلّي بتزلي من الآف الآل وسابه في الآل والمال يا سا وجود لم يفارق القدم سليه على المرسل ساهب القدم وسلمن عليه بالآل الكرام والساب وكنه جوالب بالهрам يا ربنا سليه على محسوس بالحزز والمجد على محسوس بالشرف العالي وسلم سرمدا مدار بالآل والساب وكل يحمد. أسكى سلامي واهي بالجزيلة حل النبي سعي بالوسيلة ولا لو السهب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق سلاة من آمنني من خوف حل النبي المنتقى السيف واله وسابه مع السلام كما أتى منه بأفدل الكلام حل النبي سعي بالفضيلة صلاة من قال له تفضيله والآل والسابع ما التسليم كما بي لك نبي التعليم صلاة من في اجل وثار هلا وسيلة يا صاحب اللسان ما سلام من في جميع الآل وسابه في الحال والمال صلي وسلم هل المسمى بصاحب الحجة يا من ضم واله وسابيه يا من جعل خطيه كخدمة الغيار فانجعل سلِّ وسلِّم باني الألوتان حال النبي سائب السلطان واله وسابيا يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك سلِّ وسلِّم يا مزيل الدائم حال الرسول سائب الردائم واله وسابه يا من انار فؤاد كل مستقيم فاستنار سل على سلبهجة البديعة أي ساهب الدرجة الرفيعة ما سلام دائم في الآل وسابه في الآل والمال سل وسل من على سداج يا من به فتاس ارتتاج أي المغفر والمهراج ولا والساب سرور الراجي يا من هلاها شكا استواء حال الرسول ساهب اللوائي سل وسلم في جميل آل وسابه في العلي والمآل يا واهب الأمان والإشراق حل الرسول ساهب البراق سل وسلم في جميل آل وصعبه في الهال والمال وليكن بعفدل الهتايا يا من مع الحيوب والخطايا، وليكن بالصدق والإخلاس يا واهب الكفاف والخلاس سلاة من ملاء بلا نضوب حال النبي السعيب الخضيب ما سلامي بآله الكرام وساحبه كما هباب الانسرام سل بتسليم هلا من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وله وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا اكرام حل النبي صاحب العلام سل وسلم بجميع الالي وسابه واستجب سؤالي هل الرسول صاحب البرهاني سلِّ وسلِّم بسولتاني من عليه وسابه وانصرني بمؤمنيك وبإمبشرني هل النبي صاحب البيان سلِّ وسلم بذي العيان من عليه وسابه وكل بلا معادات ونوير كل سل وسل من حلا فسيح بكل لساني منص الألفيسي وعلي وسابه ولي ألين خلوب من لم يؤمن بكتل سلي على المختار أصن خير متهري الجنا هذا الخير وسل عليه في الآل العظام والساب أشكر هذا النظام. هلا رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أحيح سلِّ وسلم بجميع الآل وسهبه في الحال والمال سلِّ بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وله وسهبه ونعيم بلا أذن يا حير مبق منهم سلِّ وسلم يا منيء للبر هل الذي سميت عين الخرِّ وعليه وسبي وبالبرور جدلي بلا هداوة ولا خرور سلِّ وسلمنا يا إلهي هل نبي الله صاد الله ولا علي وسبي بلا تناهي يا من هماني عن المناهي يا من لو كمثل الخلق سل على المختار ساد الخلق وسل عليه بالآل الآل وفيه سهابه في الحال ثم ما يفيه يا باقيا لي كان دون أمم خد الصلاة لغتي بالأمم وسل عليه في الآل مهار سهابه يا من دعائي سمع سل بتسلي من على حس العرب ورافع الرتب كاشف الكرب واله وسابي والتهمدي هذا النظام حمد مخن صمدي سل بتفلي من هلا ذي الفرج بدري تمامي وكرمي المخرج واله محسوب القملي ورفعلي وجهك الكريم عملي يا, يا ربنا سل وسلم صمدال هل النبي سلم يا ربنا سلِّ وسلم أبدا حلى الرسول والسرع أبدا يا ربنا سلِّ وسلم كل حين حلى نبيك إمام السالحين يا ربنا سلِّ وسلم في أبد حلى خليلك سراج من هبد يا ربنا سلِّ وسلِّم سرمدا على الذي سميته محمدا وعاله وسابه واغفر لمن يقرس النظام في كل سمن وعب له جملة ما تختار لا لديك إنك المختار وهو له عليه من ذنوب يا مالعن بجهي ذنوب وعب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنايا يا من أتني كتبه وهب لمن حفثه أو حسله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه سلاة بسلام لمن له وابت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبتليه بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن سلاتي خبلا يا ربنا بشر خليلك الهبيب بخدمتي وكل سالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام. كتبت قد لي الاياد العظام بلا اذى ولا جوان ولا خرر ولا حدن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذل كتاب كتبته هب لي حثمه من الكتاب في كل شيء غاهرا وباتنا وانفع به يا مالك المواتنا وجه نفحا لذوي الأمثار وغيرهم يا واهب المنفار يا سالرادي والسما سل, سل بلا حد هل من خدمتي قد خبلا سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال وسلم من عليه واغفر يا غفور به النفور واجل حروف سنذا مسرمدا بجاره حاسمه لاحمدا وصلي وسلم فِي في اله ومني اليه وادفع به قبل التوجه اللعين الى سوا قارئ انت المهين وجلب لمن يقراه خير مراد وسلك خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبطه به سواه يا جميلا ينشطه يا سالبلادي والعباد سليا وسلي من حل النبي وكليا في آله وسابه والترفع إليك سعي بالرداء يرتفع يا ربنا سلي وسلم سرمدا هلا كريم من كل خدهم داو سيدنا محمد خدام مم أرسلتهم كل أنبياء هذا الزمن واله وسابي والتجالب زنس مخارقا بيان جاهلي يا من أمر تسمى الإيمان كلهم بيان يسلو هلا المختار في الرسل من نقبلن ثلاث قد لفست بها نسماً لوجهك يا من خدمها كسلي فاقبل نسامي وسعيه كله كرما، ولا ترد لياداً لي من العمل فاقبل مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعيه ورد به يا من به سطر ساهد ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هدان يفضل السبل كل بجاه رسول الله مالكنا حلي خير صلات من كان خبلي ورفع نسامي سجودا وتكريما ولا تردنه يا مصيبة الخلل دم النظام إلى صائس يا بخدم ولا تردنه يا مصيبة الخلل سوى كلام أرجف في سر وفي حالن يا اخي وجهك حقق للرجاء أنا لي يا رب كلي وخد لي برد اخر دي وما التمست بجاه المنتقى ان لي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسمي أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين